وَلَقَدَ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقَنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ ندع كل أناس بإمامهم فمن أُوتي كتابه بيمنه فأولئك يقرؤون كتابهم فأولئك يقرؤون كتابهم ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفترعا أذوك خليلا، ولولا أن ثبتنا كل قد كت تركنوا إليهم شيئا قليلا، إذا لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. ويجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سُنَّتِنَا تَحْوِيلَا أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْ ومن الليل فتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ حَسَاءً يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا وَقُرْرَبِ أَدْخِلْنِي مُدَخَلَ صِدَقِي وَأَخْرِجْنِي صدق وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من Amén. وَسَبِيلَهُ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ وَمَا أُوتِيَتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِنَّ شِئْنًا لَنَذْهَبَنَّ قل إن جئت معتدي تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن وَمَنْ يُظْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ كلما خبت زدناهم سعيرا قالوا أذا كنا عظام ورفاتا أيننا لما بعثنا خلقا جديدا؟ وَلَمْ يَرَوْا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي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 لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسراء يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما زل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإنني لا أظن ك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه, فأغرقناه, فأغرقناه ومن معه وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضِ فَإِذَا جَاءَ وَعَدُوا الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيْفَا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا